لاَ إِلَّمَّ يَنْتَجِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَا نُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِي غَائِلٍ قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْذِيلًا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله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 وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْمَا بين من العذاب والعنم لعنة كبيرة. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَمِمَّنْ قَالُوا وَكَانَ عِندَ الله وَجِيهًا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 تما وات و الأرض و الجبال فآبین آیا منها وحملها 114. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنا وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم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 لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن ان شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ